الحاقة صفحتنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاد نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية نحن أقول بنحاول نقرأ قبل التفسير رجل الإنسان يركز وينتبه ويتأمل المعاني ويبسر وش اللي قد يشكل عليه يعني نفسرها يجيب معاه الإنسان يعني نظره كذا ويحاول الإنسان يفهم بسر وش بذي يفهمه فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتبكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى الماء حملناكم في الجارية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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعربون لا تخفى منكم خافية فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا أم كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضيه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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم اليحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الحاقة ما الحاقة الحاقة يعني القيامة ما الحاقة يعني كأنها شيء عظيم ما ما يمكن أن تتخيله. يسمى حاجة. يعني كان هالحاجة من الحق هذه يعني هذه بيثبت ويقع و ولا بد يعني يحصل. وما أدرى ما الحاجة. وجد يعني أنت يا حتى رسول الله ما أدرى ما الحاجة. ما قدرت الله بشيء بسيط كان يقول. إن هالشيء يعني حاجة عظيمة جدا. وما أدرىك أنت وجد أدرىك كم الحاجة. حتى رسول الله هذي قد أخبرها الرسول بكثير أخبر الله. أشياء عنها قال ما ما يعني ما شيء. ما لا استفهم يعني. التهويل. لا في مع النبي وما ادراك وأد د... يعني حتى انت ما قد عرفت يعني, يعني... يعني... يعني ش إيش... حولها. ما قد انت حتى النبي ما قد إيش... ما قد عرف حولها. شيء يعني شيء عظيم جدا كذب الثمود وعاد بالقارعه هذا الحاقه وهذا القيامه قال كذبت بها ثمود قبيله ثمود وقبيله عاد كذبت بالقارعه احنا سمها ايضا قارعه قالوا انها تكرع القلوب كانها بتصدم الاش على القلوب يعني بت... يعني بتاثر في القلوب مباشره ها قال كذب الثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلاك بالطاغيه حين كذبوا ثمود قال ابي جاء ارسل الله لهم صالح فاهلاكوا بالطاغيه يعني رفض الإيمان بالبعث وفي القارئة وفي القيامة فأما ثموت فأولكوا بالطاقة جاء لم يعني قالوا يعني مصيبة طغت يعني زادت طاقة كان زادت على يعني على يعني يعني على يعني على يعني على يعني هنا صلى الله عليهم صيحة يعني جاء الله في يعني أرسل الله عليهم صيحة أهلك تهم لكن صيحة ما يعادي حين قلت الطاغية يعني صيحة زادت يعني ما هي مثل أي صيحة ولا هي مثل أجد يعني الصيحة طاقية يعني زادت حتى على كأنها زادت على يعني المكان الذي فيه من شدتها الطاق الطغيان كأنه في زيادة جاوزت الحد نعم يقول الطغيان مجاوزت الحد قال فأما ثموت فأهلكوا بالطاقية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر العادها وأما عاد حين كفروا بالجارعة قال أهلكوا بريح صرصر يعني صرصر قلنا لكم إما جمعناها من الإيش من ال السر هو البرد يعني باردة شديدة البرودة وأما أن يكون من الصرصر من التصويت بيقولوا بيصرصر الباب الصريع نعم بيقولوا بيصرصر الباب يعني يكون إيش يعني فيها صوت من من شدتها ها قال صرصر عاتيه يا يعني كأنه إيش يعني إيش ما بترضى اسمع لحد ولا بترضى ويوقفها اي شيء بديه ان عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام الحسومة قالوا بدات من اول اليوم يعني من حين يقول فجر بدات الصباح الباكر واستمرت لما ثامن يوم يعني مغرب ياكدي ثمانيه ايام ولا ولبانا كم بنام يعني سبع ليالي بص ليش قال سخرها والتسخير والتم. يعني أراد ان تكون سخرها يعني ان اراد ان تكون عليهم يعني, يجعلها يعني سخرها قال عليهم ما قالهم آه. سخرها يعني يعني جعلها مهيئه ومذله لهذا الامر لاهلاكهم كانها خارج الطبيعة. إيه يعني ما, ما, ما شيء طبيعي ما يضرب طجر. ما, هو ما يدلل الرياح الط... العاديه سخرها يعني جعلها الله عليهم يعني الله دمار عليهم سبع ايال وثمانيه ايام قلنا لكم ايام ووبينها سبع أيام ليالي، فلأ أنها ثمان أيام مستمرة، يعني مثلاً يقول بدأت من فجر أول يوم ووقفت في آخر في المغرب آخر يوم آخر اليوم الثامن. في النهار بدو ثمانية نهار. في ذن دن... ثمانية أيام ال... ال... اليوم قالوا هذا اليوم يعتبر من الفجر إلى المغرب يوم. النهار. النهار يسمى يوم إحنا نقول يوم، والليل هو غير اليوم. الليل هو من المغرب إلى إيش فجر؟ فقال بقيت ثمانية أيام. وما هو ما بل ثمانية أيام بس وما بينها السبع ليالي يالي قال سبع ليالي وثمانية أيام نحسو ما يعني ح يعني إيش شهادة... هذا يعني حاتمة بتقطع يعني إيش بيقول الحسم والأصل القف كأنها قاط أهلهم يقاط يعني استأصلتهم قطعت دابرهم ما مع... يعني ايش يعني ما نجا منها أحد أصل الحسم والقطع فيقولوا بقولوا السيف بيقولوا حسام بيسموه لأنه بيقطع ولا حسم حسم القضية وحسم يعني قطع وحسم في القضية يعني قطع فهنا قال حسومة يعني قاطعة يعني أي مست يعني كأننا استعفرتهم وجبعت دابرهم ولا بقي لهم يعني ولا بقي منهم أي واحد صفاء ولا مصدر حسومة له مصدر مصدر هو مصدر وجمع مصدره معناه إيه لا حسوم يعني من الحسم وجو المصدر جمعناه الظاهر الوصف مم. يعني, يعني حاسمة إيه قال فترى القوم فيها ظهر بجحال سخرها عليهم سبعة أيام وثمانية أيام حاسمة حسوما يعني فترى القوم فيها صرعة يعني بعد يعني نسيت لذلك قال ترى القوم فيها صرعة يعني قدم كلهم أنتوا كأنهم أعجاز نخل خاوية قدم يعني بدل ما كأنهم أجسام أجسام كبار وطوال وثب يعني فيهم قوة ورجع قال أنت هو قديم مثل ايش مثل جذوع النخل أذي قدي أي حتى جذوع نخل قدي معفيه أيه قدي قلها مدة طويلة دخلها فاضي خالي جودي ضعيفة لا الجذ الجرس مدة طويلة لما جو معجوا في شيء يعني قدي انتهى مع بلاج شراف جاء جدو جاء جدا أنت هو معذل أصبحه الله جذث يعني إيش ضعيفة معذلها أيه يعني انتهت تقوف وتمزيق حتى قالوا قال عجاز النخل يعني لأن حين كانوا كبار الأجزاء وطوال يعني شبههم بعجاز النخل. قال كأنهم عجاز نخل خاوية، يعني فاضية، خالية من يعني ليس فيها شيء. فهل ترى لهم من باقي؟ هل يعني يعني هل ترى لهم عب أحد؟ أيش منهم؟ أنت ولا بقي منهم أحد؟ إيه كأنه يعني هل يعني يوجد من نفسين باقي؟ ما بقي ولا واحد منهم. لأن قلنا حسوم. يعني كان كأنها استأثرتهم تماماً قالوا بعضهم بيقول انها أيام العجوز عفلها يعني ما هو أنها أيام العجوز الله قالوا كان بها هذه الرياح هذا السلطت عليهم وهم بها هربت واختبأت في سرداب الحين تقول نفقت تحت الأرض اختبأت وحتاجت تلحقها الريح لما يعني ايش ودي في مكان بعيد في السرداب لما ماتت فاليام الثامن حين ماتت ايش انتهى فالذي بيقولوا يعني العجوز يقول إنه حينها ربت ما هو يشتوذر حينها ندريش بيقولوا إنه حين العجوز فإذا كما جاء أيام شديدة قالوا أيام العجوز شب عبديك دعنا رساق كبنين سرعه ثمان يتفع قالوا ما تدفع اليوم الثامن قال قال فهل سرى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطر قالها يعني بذكر كثير من الأشي يعني من الوقائع قالوا فرعون جاء من ومن قبله وذي والأشي وال يعني المتفكات قبله والم... وأيضا يعني فرعان والأمم قبله بعضهم بيقول المؤتمر يعني, بي... يعني كذب وبعضهم بيقول المؤتمر إنها قوم... إن قرا يعني قرا قوم لوت قالوا جاء وذي قبله بالذات من ذي... قال إيش جاؤوا بالخاطي كأن زيادة هم من قبل فرعون إذا جاء فرعون ومن قبله وخصوصا المؤتبكات جاءوا بإيش بالفعل كان يعني بالخاطئة أخطأوا أو بالمعصية عسف ربي نقال جاءوا بالخاطئة. ناسا بنقول ومن قبله يعني ومن عنده أو معه. لا والله نذي قبله يعني ذي ذي قبله يعني ولا أمم ذي قبله ولا أباع ذي قبله. بس قلت أربع كيف أربع <تصفيق> الذي بيقول المؤتبكات عاد في خصوص زيادة كان. هذا سي عن الدكتور عادل سمود من قبل وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة يعني جاء بالخاطئه يعني بالفعل الخاطئه يعني وياج يعني تكذيبهم للرسل و يعني دمهم للرسل فعصوا رسول ربهم حين ايش فعصوا رسول ربهم ربما التفسير وايش يشير فعلى ان الخاطئه انه, انه, الخاطئ انه عصوا رسول ربهم فعصوا رسول ربهم فاخذهم يعني بسبب هذا ان الله اخذهم اخذه رابعه كلمه رابعه يعني زائده يقولون الرباء اسمعوا الربا يعني زياده وربا يعني زاد واخذه رابعه يعني يعني قالهم ايش من عند ضربه زياده يعني انها كانت ايش يعني انها من الحين قال طامه يعني انها قالوا رابعه زادت على غيرها من ايش يعني من المصائب ان جاله عقوبه كبيره جدا كانه قال اخلث الرابعه انا لما فقل ما وحملناكم في الْجَارِيَةِ ايضا بذكر بعقوبه قوم نوح وبالنعمه هذه انعم عليهم قال لي كذلك قوم نوح عاقبهم الله وايش و... الارض كلها يعني جعل كلها يعني مليئة بالماء واغرق قوم نوح الا نوح ومن كان معه في العالم كله دل الله نوح على السفينة ما بقي انبقى من البشر إذن أنتوا منين أنتوا من ذرية هؤلاء ذي في في السفينة أو لا ما العالم كله من ذرية من كان في السفينة من من أنجاه الله فلذا قال إنا لما طغ الماء وحملناكم بالجارية أنتوا إيش يعني ذي بعيد رسول الله قال حملناكم أنتوا لأنكم كانوا إيش في أصلاب هؤلاء يعني ها أصلًا في أصلاب نوح ومن معه، يعني لو ما لو ما دلناه على السفينة ونجيناها ونجيناه إنما يعني ما نبقي لكم ذكر، فكانا نعمة على يعني على الآباء وعلى نا نحن، فقال إن لما ما تغل ما حملناكم في الجارية لنجعلها لكم هالكم تذكرة وتعياه ذنوعية، هذا أيضًا قال لجل تكون لكم تذكرة وذكرى. يعني هذه الفعل حملنا لكم في الجارية كأنه لنجعلها لكم تذكرة تتذكروا نعمة الله وتتذكروا قدرة الله وتتذكروا أيضا حين بيذكركم بالقضيه كلها كيف ان الله ايش يعني بعاقب من عصاه في تذكركم بالله وتخليكم ترجعوا إليه تدرون أن هذه بينعم وأن هذه بينفاع وإذي بيضر وذي بعاقب لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وإذي بأتعيها هذا التذكرة يعني إيش ولي ولي تعيها وتعمل بها وتتأيي الأذن الواعية الأذن دي بات يعني من تقول كده الفاهمة دي بات هذه دي بات تعيها. تعيها يعني تمسكها يعني بصدق يعني أنها تطبقها لذا ق قيلنا إيش أمير المؤمنين على رأس هذه الآية إنه قال أنا الأذن الواعية دي في الآية قيل إنه على رأس هذه الآية إنه أكثر من كان يعي ما إيش التذكرة من إيش الرسول الله أي ولا نجعله صلى الله عليه علي قال نجعلها لكم تذكرة وسياق واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الحين أنا قلت كيف بيجوا يعني ليوم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني إذا جاء يوم القيامة صيحة واحدة أول صيح بيقال يعني بيقول النفخه الاولى بيقول نفخه ولو نفخه ثانيه النفخه الاولى يعني جي صيحه تقتل الناس جميعا تقتل يعني الكائنات الحيه هذا جدا. هذا اول صيحه باجي صيحه يعني للناس يعني تقتل الناس جميعا ورجع بعد ما ورجع يجي ينفخ لها الارواح على الارواح في الصور يعني بيقول النفخه الثانيه يعني نفخه الارواح ايجاد الار رجع الارواح الى الاجساد وخروجها من من هذا نفخه الثانيه هذا اللي في خف السور هذه على النفخه الاولى الاسور هنا هذه نفخه نفخه الاولى بيقولوا نفخه نفخه اولى ونفخه ثانيه النفخه في الاولى هذه ماتت كل ما كل حي على الارض والنفخه الثانيه احياء يعني, يعني ها هنا قالوا في السور قالوا يعني اثناء اكثرهم نفخه في السور يعني اني باجي فيها ما بلاش شبههم الحين نفخ في بقول الله والله ما احنا في حاجه انه في يبقوا بيجي صيحة من يعني واحد من الملائكة تجي أعظم من الأبواب فهنا قالوا يعني حتى هذا ما يشون ببوك هنا قالوا في خمس صور يعني النبي يحصل صيحة تيجي صيحة عظيمة تقتل الناس جميعا شو الصور شو هنا ما المراد يعني بل كان هناك ناجي للصيحة بس شوف خمس صور يعني إذا حصلت الصيحة بهمانه لا ما لا بهمانه بل قالوا ما بحاجة وش يعني يدخل في بوك ولدي بقول يقول نعمل هذه الناس صور لا ماذا ما, ما, الصور. ما لا. قال كذا قال كذا قال يعني إنه في خوف الصور يعني إنه باجي فيحة. بس الصور سمح. لا ما دري. قال إنه في خوف الصور يعني إنه بايحصل قردها في, في حياته يعني انه بايحصل سياحة يعني كان, كان ناب يعني يعني الصور شيء كما جاء الحين يقول كما جاء سفارات الأندار ما في عرب يحتاج يشتيء صوت كذا ما في عجل نربيها بسفارات الأندار سأل بلشتي إن التعبير الحين يقول نفخ في الصور كأنه ذاك اليوم بيستعملوا للإعلام وللتحذير البوك مثل ما الآن التحذير ولا وللإعلان السفارات الأندار كما جاء حرب ولا هجوم ولا يعني جاءوا بالطواير ولا صواريخ يعني بشكله صفارات انذار خامدنا يقول ها هاكما جاء صفارات الانذار ماهو يعدي حاجتها بصفارات انذار يعني كما جاء شيء صوت يعني غريب كان يقضوا بيكني عن الصوت الغريب القوي فقال نفخ في الصوت بداية اللحظة ايه ولش قالني هنيا واحدة وقد يفهم الواحدة من لا اشتي واحدة يعني صاحة واحدة بس وغير الله العالم كله وانها كلشي يعني انها امر سهل ما يحتاج يعني إيش ما يحتاجوا يستمر ولا بسرعة صيحة واحدة مرة واحدة يصيح وانتهى كل كل يعني المخلوقات بأكد نفخ بأكد ما هو جد مهما قالوا نفخة إلا عبي أكذ ثال نفخة في السورة نفقة واحدة بيأكد الماهي إلا أنها يعني أنها أمثل على فأذا نفخ نفخة في السورة نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة قال حملت الأرض هنا كان المعنى أخذ الله الأرض يعني يعني إيش أنفذ الأشج أنفذ فيها هذا التأثير ما اجتي مع ثلاثة حملت حمل ولا ترفع ولا يعني قال هذه حملت يعني يعني اخذت ومعنى اخذت يعني انفذ الله وامره فيها يعني ورجع الحين يقول فعل الله في الارض ادك ايش في الارض والجبال ادك فترهب فدكتها ها نعم حملت الارض والجبال فدكتها يعني يعني ووصل يعني أيش تغيير الله للأرض بأن دك الجبال والأرض بأن جعلهم كلهم ودك ودكهم يعني أيش من الحين تقول طعنهم خلهم كلهم تراب مستوي على الأرض حول التراب إلى شهر. لا سهلا بالنسبة لها خلها كلها دك جعلهم جعل الأرض والجبال جعل دك, دك الأرض والجبال يعني من الحين تقول كسرها ودكها دكة لا ما هو ضروري ربما ان قال هناك يعني الحين تهتز الارض ويرجع ربما تزاب بقوة لما يعني كذا لما يعني تفادى الجبال مع بعضها والمباني وكذلك لما انتهيكله وجا قدي كلها ارض ثواب كان يعني يحمل بعض نهداكم بشي لا تحمل تحمل ترفع يعني حملتها ترفع وتحملها يحملها من قبل <تصفيق> كيف على المرهد شي نفسه يا قبل الجبال نحطها ما بشي بقل ما ما بشي حمل هنا ما ما بيحمل الأرض ويردها هي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا رفعها في الهواء الحين بس يحملها فلذا قال لي هذه امام صادق قلت اجب يعني قال حملت يعني يعني مش تقول توجه امر الله اليها قال يعني انفذ امره فيها قالت قال قال معناها حملت يعني اخذت ومعنى اخذت يعني نفذ امر الله فيها فدكت يعني كانه قال وحملت الارض يعني وانفذ الله امره في الارض بان دكها هي والجبال دكه واحده يعني كانها في حركه واحده كذا باتت تدمر الجبال وكل ما على الارض حتى تصبح اللي قال لا ترى فيها اي وجن ولا انت في أرض كلها، تراب كلها مستوية. قال وحملت الأرض والجبال فتكت هذا كثمة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. إذا حصل ذلك، وقعت الواقعة؟ وقابت الجيم. وانشقت السماء. والسماء قال بعد قال انشقت. فهي يومئذ ما دي بدل ما كانت داخل بناء القوي المحكم. انشقت وأصبحت قال إيش؟ شققت وأصبحت ضعيفة. يعني العالم بيختل. الكون بيختل في هذا اليوم يعني بيختل الكون ويرجع لأن الله بيجعلها ايش يعني بيعيدها إعادة جديدة الأرض برجع يسويها ويكبرها ويجعل الناس جمعه والسماوات ربما عاد يوسعها أكثر لأن الأرض نفسها بيجدين مثل السماوات والأرض وهذه السماوات هي حطابها أرضها قال مثل أرض السماوات والأرض تمام يشتينها بيحتاج غير تكوين العالم كله فقال فيومئذ في وقعت الواقعه شقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها فهي واهية يعني وانتهت على أرجائها يعني كانهم في اطرافها في اطراف يعني في في انحاء السماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه قال يعني هنا ويحمل العرش ايش تيهم با الملك يتحملوا القيام بهذا يعني بيرجع يتحمل برجع يتحمل ثمانية قال يتحمل القيام بأي يعني يعني في ملك الله يعني يحاسب الناس ويلف ويحشروهم يحشرهم ويجمعهم ويسووا كذا ويعذبوا المجرمين وثمانية أصناف ثمانية أطلق الله بعضهم بيقول ثمانية أصناف وقال احتملها ثمانية أصناف احتملها ثمانية آلاف احتمل ما حدد الله فلش أفضل فوقهم فوق من فوق وش لما رايكه؟ لكن ما تحمل. تمام يعني حملوا فوقهم يعني انهم تحملوا بي... تحمل. يعني بكل فوق ما بيقول واحد بغر. ما هو بيقول أو... يعني نائب مع يعني, يعني كان بيشيلها فوق ما عبد الكروت الله يعني الأمر. يعني ما يعني قال الله ثمانة برجع يتحملوا ايش برجع يتحملوا يعني يعني العرش يعني ملك الله هم باي يسويوا الامور كنا لك مثلا لجوبة يعني فلذا بعضهم بعض بيقوا ثمانة اصناف صنف باي روحوا يعذبوا المجرمين وصنف باي ينحموا المؤمنين ذي قالوا يسلموا عليهم وصنف باي يعني موكّلوا بحشر الناس وصنف جيهم كذا وصنف ما علينا المهم قال انه برجعي يعني إن الله بيدير هذا الأمر بسهولة وبيجي يعني حتى إيش ثمانية قال يسووا كل شيء سوا ثمانية ثمانية صناف ثمانية ثمانية مليون ما حدده قال ثمانية ما علينا ما هي مشكلة ألم نرجع يتحملها قال ثمانية ويحمله إيش عرش ربي كفوقهم يومئذ ثمانية يقول يحمل العرش فوقهم يعني تعني يقوموا بكل إيش بكل ما يحتاج إليه يعني بكل ما يريد الله متصرف. يوم أئذن، السرقال يوم اذن تعرضون في هذا الأيام قال تعرضون جميعا لا تخفى منكم خافها ما يخفى منكم أي شيء حتى يعني تعرض كان تعرض أعمالكم تعرض أعمالكم تعرض لا يخفى منكم يعني ما يخفى من أي منكم خاف يعني أي عمل نعم مم قال, مم قال فأما من أوثي قال ورجع الناس جمعة تعرض ما يخفى من اعمالهم أي عمل قال فَأَمَّا مَلْأَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُوا هَاوا مِقْرَأُوا كتابه قال برجع يعني الله بيصور يعني انبه ناس فاجم سعداء وهم المؤمنين وناس فاجم تعساء وهم الآيش المجرمين فقال يعني العرب بيقولوا العرب بيعبروا باليمين عن الآيش عن السعادة وعن الآيش أي عن يعني عن البركة عن اليمين والبركة هو بيعبروا عنه باليمين يقولون يعني هذا اليمين ولا ما ارادوا يمينه وان فعله حين قال فاماما من اوتيه كتابه بيمينه قالوا ما ضرر انه يناوله كتاب وينتوله باليمين ما هي مسألك كذا مسألة اوتي كتابه بيمينه يعني من كان عمل الصالح قالوا عبارة عن الصلاح والخير يعبروا باليمين مثل ما بيعبروا بالشمال عن الشر قالوا عادة العرب كذا قال فلذا قال كان اذا جاء طاهر إذا رميان بحير وجاء طائر مثلاً إيه إذا طار الطائر إلى ال إلى ال جهة اليمين قالوا ها خير باجله قال بعضهم كابي يسافروا كذا إذا شيء سافروا الله يرمى وفي طار الطير إلى جهة اليمين قالوا ها خير وإن جاء طار إلى جهة الشمال قالوا شر بيقولوا ذا شو وذا ذا خير يمن, يمن يمن بيقولوا حتى وسمعك كأن وسمعك بنيون بنيون بنيون هنا إذاً قال جو المعنى فأما من أُتي كتابه بيمينه يعني فأما من كان عمله صالحاً يعني كأي أظهروا يعني هذه عمل صالح. ما شاء الجراح عمل صالح نشين بهار. آه آه أشتي إنهم أنا ذحينها بيسبر تخيل أي شيء ذحين بيتخيل إنه بيجي مثلاً يعرض في مثل الشاي كبيرة يعني الحين حين يخ إياه رب في مثل الشاي شفت السماء كبيرة يبين أعمال كل واحد فيها ويران ناس يمه فأما من وسيا كتابه بيمينه هذه هو خير باكية يقول تحذرو بسرع أبصروا يعني فروا أتلا ما بلك أن هو هو هو صور الله صور الله القضية صور يعني لأن عادة الأعمال ما محافظ الله يحفظ الأعمال كذا الله بيسجلها الناس إذا يحفظ الأعمال في كتاب كأنه قال كل واحد قد أعماله مثقل في كتاب ورجع أنت والكتابة هذا في الواقع ما بلغ تعبير عن حفظها وعدم إيش سقوط شيء منها. والله في الواقع ان هنا ما بل اشتي اقول يجي يعني ما ما احنا في حاجه كتابه ولا ي برجع يجي كتابه باميره يعني انه برجع يتظهر اعماله ومكيف وش بليمين ولا ما ذمر وش فيها من كتابه كتاب له وش تمام ليش باجي كلو الكتاب ما حاجه هنا في يعني باجي الكتاب يشله وكم باجي الكتاب اعمالك كلها كم باجي يكتب باجي كتاب يعني باجي من مالو جينا <تصفيق> <تصفيق> <حني> ما <تصفيق> ها ما هو كتاب الاعمال يعني هو <تصفيق> <خليه أنا> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ونارك في الواقع الاثر يعني هم يعني الناس بيقولوا جمعه انه برجع تجيب تظهر اعمالك كلها هذا اللي يعتاك كتابه بيمينه يعني انه برجع يعني اجي اعمالك خير وبايش ورجاع يقول الناس يتفرجوا لها هذا الحين قلنا بايثبر تعبير وبيصبر ما هو سابر الله يعبر عن حاجة اللي يتخيلوها الناس ذاك لما كان يتفير يعني يتخيلوا الله اذا بشيء مكتوب في كتاب اللي يقعد محفوظ بس فعبر عن هذا الشيء والمراد الأعمال مثل ما بيقول الله مثل ما بيقول الله إنه يعني ما يعمل الإنسان عمل الله في يعني الله في كتاب يعني في علم إن الله عالم هو هو ربي بيقول إنكم ما تعملوا يعني كل شيء في كتاب كل شيء من الأعمال وكل شيء هو في كتاب ما مجرد يعني ما يعني ربي مع كتاب وإيش الفائدة اذا نقولنا حتى يقول لا امام الهادي قال ما بلا يعني اعطيك كتابه بيمينه يعني انه باء ايه باء كتابه يعني باء من اهل الخير واهل اليمن والبرك هذا اللي يعطيك كتابه بيمينه لان فسر ايش اصحاب الميمنه ما اصحاب المين ففسر اصحاب الميمنه يعني اصحاب البرك او الخير اصحاب اليمن فقال قال فاما من اعطيه كتابه بيمينه او فاما من اعطيه كتابه بيمينه يعني فاما من كان عمله صالح فيقول ها مقرئو كتابه ينقول يعني صار جاكم بيسروا بيسروا شيء يعني, بسروا بسروا بسروا بسروا يعني إنه مرتاح يعني الحين برجع يعني كل واحد أعمال. أعمال جيدة بيقول فرج يتفرج يعني فما واحد أشياء يعني آشي. يعني يفرح بها بيقول ما بالله ما يعني تخيل لو جديد يعني فر الواقع بيكون كذا. والنا باجي شاكه ويراه لا يقول الله لل للناس في ذاك الوقت كيف بيقوله كيف يخبر الله بالشاكه ويراه الأعمال وكله خبره الأعمال ما يخبر يعبر الله كذي عبر قال هذا يعني الذي بيقرأ النبات يخبر الأعمال يخبر عنه بكتاب ويرجع يده الكتاب ويرجع علم هذا يسبر جوات بهذا بهذا الأمر يعني أنه يرجع لين حتى يقول ما يعمل يعني مثقال ذرة خيرا يرى ما يدينه يرى العمل العمل؟ ها لو عقبات برير العمل نفسه ما الحين تشهد الجهود وتشهد وحين يقول شهاده هذا حين يرى كل شيء يرى حركات يرى كل شيء في, في شاشة وقلنا بس بالرجاج اشجاج كبيره كذا في السماء ضروا الناس جمعة ما بشي ايش ما بشي مستحيل فالمهم ان الانسان المؤمن بعد تظهر اعماله ويفرح ويقول للناس ايش ينظروا اليها هذا اللي هو اكيد في كل المعاني ما الله ما كذا يأوقع و... و... و... و... وشي... و... يعني أيش واضح قال أيش... قال أيش هذا إذن ال... هو فارح اذا هذا هو حمل الفرح فأما من أتي كتابه فيقول ها ام اقراوا كتابه ها, ها لكم اقراوا يعني منحيقول... قلنا لكم ها... ها... انظروا إلى إلى... إلى ال... تفرجوا مرتاح جدا إني ظننت أني ملاك حسابي جاء أنا ظان قال أنا باني إني في سبب في هذا الاعمال إنه إنه جاء الأعمال جيدة يعني ولا قال ظننت حساب يعني على هذا يحاسبني ربي عاقبني فأي سنس ايش؟ عملي فلذا قال إني ظمنت أني ملاجم حسابي بيقول ابن هنا يعني ما تقول أنه يعني إله حد العلم ولا لهم لا تقول ظن تبيري يعني وبنى عليه. إذن إني يعني أنا مريع أني بريش أتحاسب يعني نحن يقول تحاسب أني بقى حساب يعني أني باجي يوم أتحاسب فيه فلذا جاري هذا العمال يعني ما أنكرت الحساب وكذبت به أنا باجي يوم بأي فيه. فاذا احس حت... اه اطلعت اعمالي <أخذ> نعم اني حسابيه فهو في عيشه قال في إيشة قال راضية. يعني إنها ايش مرضيه <أخذ> في جنة, <كن> <أخذ> <أخذ> جنه عاليه, <أخذ> <أي يعني أخذ> عالية, عالية قدرها مثل أي جنة أي. قال قطوفها دانية قال القطوف قال بيجي قريبة بيتناولها بسرعة لأثمار كلوا واشربوا هنيئا وقال لهم كلوا واشربوا يعني يستفيفهم ويحني لكم وهذا بسبب عملكم يعني عاد يفرحهم بهذا الأمر كلوا واشربوا هنيئا يعني كلوه هنيئا يعني سهل عليكم لا ضرر لا يوجد فيه أي ضرر ولا أي منقص ولا أي مشكلة يجب عندما تاكلوا يعني كلوه وتهنوا به ولا هو جاي لكم أي سبب يعني ما مسبب لكم أي مشكلة هذا الأكل <تصفيق> هنيئا هذا كله, كله بما أسلفتم بسبب ما أسلفتم ما قدمتم يعني في الأيام الخالية الأيام الماضية هذا بسبب ما فعلتم في الدنيا هذا المؤمن وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه أما ذي أعماله سيئة عبر عنها قلنا اوتي كتابه وبجماله فانه قال فيقول يقول يا ليتني لم اوتي كتابه يعني ليت والله يعني ليتنا ما ظهرت هذه الاعمال يعني فضيحه حين يجي أعماله تظهر وباي عاقب عليها والناس قروها كلها يعني ولا كلن بيرا أعماله فيجوه موقف مخزي يقول يا ليتني لم اوتي كتابه ولم ادري ما حساب يعني ليش ما أن يعني الناس ولا أنا لا ان ليت والله ما درك بهذا ان اجي اشبع حسابي يعني كأنه يقول ليت والله إني ما بقث ما عاد رج يعني إني متذاكلاً قال يا ليتها كانت القاضية ليت ليت إن الموت الأول كانت القاضية يعني ما عاد قمت يعني ما عاد بشي موت ليت إني قمت وما عاد إني متفدني أو خرف برجع بيقول ليت إني مت ان الموت هالموت في الدنيا كانت القاضية يعني ليت إنها اني ما عاد بقث بعدها لكن ما, يعني, يعني, ما بعث بعث. يعني ما عاد بشي موت ثاني يعني منذ يعني كانت القاضية يعني ليت بعد في, الآخرة في الآخرة عندما يُعدّب في الآخرة لا يسيحين مت في الدنيا ليس إنها جاهية وبعدكم ما هو الناس يموتوا في الدنيا ورجع يقوموا يبعثهم الله ويحاسفهم قال هذا والله مما لا ما بعثه ربي يعني اللي ما رأى منه ليش من الشدة يعني إنه ما عاد بشي مات. ما حد بشي مات. ما أشألك ثانية قال بدي إنها ثانة القاضية عن إنه ما إنه سيكل موته استمرت وخلاص ولعد ولعد أحياني بعدها قال ليسها كانت القاضية ما اغنى عني ماله وش أنا فعني المال حقي أذي خليت الدنيا وعصيت ربي ليلى المال جمع لي مال وش سوالي خلاص نجح المال وانت كل شيء والآن ما عندنا فعني ولا ما عندنا فعني الآن بشيء أذيه وقت الأشي يعني ذحين ذي أنا في احوج ما أكون إليه ما اغنى عني ماله كأنه في كناية أو لا تنبيه للناس الحين خلاه لي يعني نبيع صار ربي كثير من الناس بيعصي ربي وبيخرج يعني عن طاعته لاجل المال ورجع قال هذا المال ما نفعني الان ولا شيء ما بالله اي عفيت وخصب ما اغنى عني ماله ما ما ايش بنفحني هو استفهم عن السؤال عن النبي خلق عني سلطانه ابعدت عني كل القدره والتمكن وذي كان وال والجاه واذا كان متمكن قال انت كل شيء كل إيش كل النعمة كانت معي وكل قدرة انتهت مع بقية ليه ورجع قال بقي قال له خذوه فقله قالها خذوه يجي يقولوا كذا خذوه فقله يعني يربطوه يعني يربطوه قالوا قالوا بعضهم قال له يعني إن ميلوا يعني يربط يعني ضمه يده إلى عنده ويربطه هذا معنى قل بعضهم قال كذا وبعضهم قال قل يعني نربطه على الإيش على الرقبة يعني كأن التركيز انه ضروري يفرق يعني يقول يعني يقول يعني يقوله الاغلال في عناقهم في عناقهم يعني باجي ايضا في الوسه يعني يعني سلسله لها في على الرقب سواء ضمت اليد اليها ولا ما ضمت كان خذوه فله ثم الجحيم صلوه رجال قال بالسوق في ايش في الجحيم كأن صلوه يعني بالسوق في في بهذا النهي يصلح قال ايش النار من كل مكان يقلبوا في من كل مكان في السلاح من كل جهة. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا فرجع قال عاد إيش؟ عاد دخلوا في سلسلة طولها سبعين ذراع طولها سبعين ذراع ولفوها على قالوا انها بتشتد عليها لما ت يعني لما ت إيش؟ قالوا يلتقي الذي وراهم عادي قدامه يعني ايش تقد فذره وتقد فهره وتقد يعني من مش الدفاج يعني مشدتها ووومن أشد حاجة وقوتها ثم في سلسلة تزرقها سبعون ذراع فسلك يعني فدخلوا ادخلوا في يعني لفواها عليه بيقول أسلك الشيء في كذا يعني ادخل ادخل قالها أسلكوا في سلسلة ايه أسلك معناها دخل فقال أسلكوا في سلسلة يعني دخلوا في سلسلة يعني إلوا سلسلة على وجود لها سبعين ذراع نجعل فيها قوة وفيها حرارة شديدة بت يعني بت... يعني بتنا... يعني يكسر أحظاه هذا عد إيش ثم في ثلاثة انذروا هاسبونا ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا مثل ما قال ذاك أنا أهم مرساة ومكيف قال إني ظلنت وأني مراقل حسابي السبب الذي خلاني جاء أعمالي صالح حيني مؤمن بالنفاقي يوم تحاسب فيه وانا مصدق هذا الأمر أما الكافر قالها إني إيش قال الله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما كان بيؤمن بالله ولا بي ولا بي يعني يفدق ما ما به الله ولا يعمل لا بحساب ولا نعم حتى كان فيه حتى قدره الله على انه يحيى ولا يحض على طعام المسكين ولا كان يعني, كان حتى قال يعني ذكر هذا قال ما يعني ما كان بي يعني بيعطي من ماله ما كان بيعطي من ماله لكن عبر انا قال ما بيحف على طعام المسكين خلي يعني عاد ما حين ما يعني ما بي المال ولا بيقول للناس يكون يخرجوا ايش يحبهم على ان يخرجوا المال المستحقه انا كان فيها تنفير اكثر من ايش من عدم اعطاء المال حين يقول ماذا ما بيقول للناس يصدقوا عاد حين ما يصدق عذاب والله الناس الواحد يعني يامر بالناس إيش. ولا يحض على طعام المسكين ايش تي انه اذا كانه ما بي ايش ما بي يعمل لله اي عمل ولا بيخرج من ماله اي شيء ما برضى ايه لانه ما كان عند هذا الشخص يقول ان الله يقول لك ان لا يقول لك الله يقول ان الله يقول لك الله الله يقول الله الله يقول الله يقول الله يقول قال فليس له اليوم ها هنا حميم قال ما له الحين... ما اليوم ما معه اي صديق حميم هذه بيقولوا صديق... يعني حميم صديق ي... ينفعه او شخص ينفعه الحميم لا معه اخ ولا يعني لا ام ولا اخت ولا صديق ولا اي واحد يهبي حاله ينفعه يعني يحب هم... له فليس له اليوم ها هنا حميم ما معه احد قريب منه ويشد عليه ولا طعام إلا من غسلين ولا عجيله طعام قالوا وطعام ما يجي له طعام الا من غسلين الغسلين قالوا انه طعام حتى بعضهم بيقولوا انه من, من يعني من القيح حق الايه من القيح هذه لا يعني حق الكفار يجي فيه يعني جراح هذه وقيح ويوفي نتانه وكان حتى هذا القيح بيتجمع ويتلبد ويجدوا ايش كان كدوا يعني ما عادها سائل حول إلى حالة شيء من الصلاة. حين قال طعام سماه طعام ما قال شراب. م. يعني كأنك تجمد حين تجمد صديد وجاه ومن من أيش من المشركين ذي هو في نتاعنا ورائحة كريهة إلى بعد الحدود. قالها ما عاد أكل إلا من ذه ما مهل ذه بدل ما كانوا بيأكلوا في الدنيا ويتنعم. ما عم أكل إلا من هذا. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلون. ولا طعام ذا جل. فما عاد يلها طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون ما بيأكل هذا الطعام قال لا إيش ذي عثر ربي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم لكانه قال فأقسم بما تبصرون إيش يعني يبصرون أقسم بكل شيء بذي بتره يعني كل المخلوقات كانه قال أقسم بكل ما خلق كل مخلوق لأن في الواقع قال كل مخلوق بيدل على قدرة الله في دلالة عظيمة على الله وعلى يعني, يعني على يعني على الله إن الله قادر وعلى الله على إلهيه دي. فقال أقسم بكل ما ترى وذي ما ترى كل المخلوقات يعني كأنه قال أقسم قال بما تبصرون وما لا تبصرون أقسم قال إنه لقبل رسول كريم إن هذا القول الذي ذكره الله الأقوال هذا الكلام الذي قلنا بنقول به من أول اليوم يعني إنه قاله إنه جاء إذا إنه خف الصور وذال نفخة الواحدة حيونة الأرض هذه تحمل الأرض وتدك وانها بات انشقة السماوه وان الملك على الأرجاع وان الناس برجع تعرض أعمالهم وان ذيك كتابه بيمينه برجع يفرح ويقول للناس يعني ايش يعني انظروا لعملي وذي كتاب كتابه وذي كتابه وذي عمالك صيئة بايحزنوا يقول لي اني ايش مت ولا عد بعثني الله ويوجع ولا عد نفعني مالي ولا هذا الكلام ذي ذكره الله هنا قال هذا يعني اقسم يعني بيقسم الله بكل شيء يعني الحين قال ما تبصرون وما لا تصرون يعني كل شيء خلقه الله فوق يعني كان قال بما تبصرون وما لا تصرون انه هذا الكلام الذي يقول به لقول رسول كريم يعني ما هو قال واحد اغبل هذا الكلام الذي قال لكم قول رسول الكريم يعني قول رسول من عند الله رسول كريم يعني له مكانه عظيمه عند الله وما هو بقول شاعر هذا كلام يعني انه يعني يعني يقسم الله بان هذا كله حق وإنه ما هو عايش غير من ان جار الرسول من عند الله بس كان الكلام فيه الكلام يعني في السياق هذا القران تمام القران هذا في في هذه الايات نقول انه قال اذا الفلاك يقسم ما ترسلون وما لا ترسل انه لقول رسول كريم يعني عاد هذا الشيء يحدد لنا هذه الاشياء ذي فيها فضاعة وكذا يقسم الله ان هذا قول رسول من عند الله يعني انه حقيقي وما في خرافات ولا شعر ولا كذب ولا يعني انتبهوا واحذروا كانه بيقول حق قال الرسول يعني كان كان من عند الله ها إيه قال الرسول الكريم وما هو بقول شاعر قال ما هو قال شاعر هذا الكلام انتبهوا يعني خطير قليلا ما تؤمنون. لا لا يشتين بعضهم يقول ما بلا أشعر بيسبلها وبعضهم يقول ما بلا أنه مجنون بيسب كلام ادري غايف وبعضهم يقول بلا مكتوب الاولين خرافات والحجاوي وبعضه يقول ما بلا سحر وبعضه يقول قال ها فلا أقسم قال أقسم بان إنه هؤلاء قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون لكن انت كانه قال تؤمنون قليلا قليلا هي مفعول تؤمنون بيقول مفعول مطلق يعني تؤمنون إيمان قليل يعني في الواقع كانه بيقول ما بتؤمنوا اصلا هذول قلنا بها قليل الخير بيقولوا قليل خير يعني ما بخير يقول احيانا عبروا بالقليل عن عدم يعني ما بتؤمنون نهائيا كان بيقول قال قليلا ما تؤمنون بيقولوا قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن ولا هو قول كاهن من الذي بي ها ايش مطلق مطلق قال ولا بقول كاهن ولا هو هذا قول كاهن هذا اي الكلام الذي اذا لكم واحد بيتكهن ويشرب النجوم ويسمى على الجن ويحب له أخبار أكثرها اكثرها كذب قال لا ولا يقولك ولا ما تذكرون لكن انتم هو قليل ما بتذكروا الا يعني الا قليل يعني ما ما تذكرون تنزيل هذا الكلام هذا قلنا لكم ذكرنا لكم تنزيل من رب العالمين هذا الأشياء هذه ذكرها الله في الآية قال تنزيل من الله ما هي اقوال شاعر ولا اقوال كان تنزيل من رب العالمين ولو تكول علينا بعض الاداوي لا حاول هذا النبي هذه يتكول علينا يعني ينسب شيء إلينا وما هو مننا هذا يتكول علينا يعني يقول إن الله قال وما هو صدق بعض الأقاويل لهم لا حاجة بسيطة يقول إن الله قال كذا وما هو صدق ما ما خلى ربي قال لو تكول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يعني يعني لأشي لحاقبناه بقوة يقول أخذنا منه باليمين يعني لن تكبناه منه ولحاقبناه بقوة يشتئنا ما هو لا يعني ما هو سابر ربي يخليه ربي يجعي ذفل معجزات وهذا كلام قال كل صدق، وأقسم الله على أن هش كل صدق، ولا له، هذا الرسول، لو لو, لو, لو يكذب فيه حاجة واحدة بس، ولا في بعض يقول بعض يعني لو بلا جزء من الاقاويل يقول إن الله قالوا وما هو صدق، ان احنا قال من عقب عقب حقوب شديدة، قال ولو تكول علينا بعض الاقاويل لا أخذنا منه باليمين، قال أخذنا باليمين يعني بقوة، اليمين يعني بقوة، منه. يعني نحنا لن تجمنا منه بقوة، ف يعني يش يقول لا لا لا انهي ناه لو يحاول يتكول علينا بعض الأقالي، يش ما ممكن إن الله يخلي واحد يجي أكيد الناس ناس الكذب وعاد يدعمه وتأكد له يعني أيده بالأشياء بالمعجزات في درا يعني نحد ونربيه ما من خلاه لو كذب ما قال نحنا منناخذه من, من عقبه أول لا خذنا منه باليمين من ثم لقطعنا منه أكيد الوثين وقال وأيضاً قال ثم لنا ل لجثناه قطعنا منه الوثين الوثين قال هو عرق متصل بالقلب يعني وريد متصل أو متصل بالقلب لا إذن قطعه انتهى قال يعني نحن متمكنين منه يعني قادرين نحن نقطع العرق هذا خرو وانت عند ولا تسرى سوي فلذا قالوا فما منكم من أحد عنح حاجة ما من استطاع منكم أي أحد ولو كلكم انكم تحجزوا عنه يعني تدافعوا عنه اذا لو لا اراد من يكذب في شيء من الاش من ما ويقول انه من الله لو تكول علينا بعض الاقاول لا اخذنا منه باليمين ثم لا منه الوتين فما منكم من احد ما من نفعته ولم مسوته لشيء فما منكم من احد عنه حاجز يعني من احد قاله اسم ما ما بلاعه دخلت عليه من فما يعني فما احد حاجزا وهي عامل الله فقال حاجزين خبرها نعم قال الله خلنا منه بالأمن ثم لقتنا إن من عذبه ربي قبل ما يموت يعني كان قال له أنت كمناه منه ربما ما جمعناه لعذبناه ولا لأي يعني ليش لا هذا هو إذابه ثم لك. ثم لقتنا ثم لقتنا منه الوثيث قال وإنه تذكرة للمتقين وإنه يعني الذي بهذا وما ذكرناه لكم هذا هذا الكلام الذي ذكرناه لكم الذي ذكرناه لكم وأيضا في القرآن تذكرة في تذكير للمتقين يعني هذا الكلام الذي قريناه قال هذا تذكير تذكرة عظاه وعبرة لمن يخاف الله لمن يتق الله هو يتأثر به ويعمل ويدري وش باي يجي في ايش يحاول باي يتوحظ منه ويستفيد بحيث انه يصلح أموره يتوحظ من هذا الكلام وإنه تذكرة للمتقين هذا الكلام هو في الواقع تذكرة لمن كان يخاف الله ويتق الله فباي من هذا الكلام وينتبه بحيث أنه لا يقع في ما وقع فيها الأيش يعني العصاه بحيث أنه يحصل على الفوزة الذي حصل عليها الأيش السعداء وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أننا منكم مكذبين يعني وإننا يعني نعلم ومتقرين أنكم مكذبين ما يمكن ما يمكن يرضى بهذا الحق نهائيا وإنه لحسرة على الكافرين هذا كله يعني ما ذكر الله في القرآن هذا قال بيكون حسرة يعني في الحين يقول هذا الكلام ذي هذا الكلام ذي ذكرناه لكم. برجع يجي فاليجي فل... يتحسر الإنسان حين ييجي ينبه. يعني حين يقول لنا هذا الحين الله انتبه. بيجي كذا والمثل المؤمن بيجي لك كذا والفاتك بيجي لك العاصي بيجي لك كذا ويحذر لنا وي... وي... ويعني ويعني وي... يخوفنا من جهنم ويعني وي... ويرغبنا في الجنة وإذا كلنا هذا الكلام كله برجع يجي ولا نستفيد. فإذا رجع حسر الإنسان في ذياك الموقف باجوا برجع إسلاحها من كي قالوا له ولا أرضي وجاءوا في حسرة ما بعدها كي قالوا لي أني كذا باجي كذا وأنا أجبرت يعني ما نفع فيها برجع جيه وقال حسرة نفسها هذا الكلام دي أذي ذكرها دك الله وهذه الآيات قال باتكون كن حسرة كبيرة يعني مثل حين ذا قلنا لكم الموعظة أي موعظة كأن الإنسان برجع ينبه عليها قالوا كذا وقالوا لك كذا ونبّهوك على كذا ورجع يتحسر حسر يعني حسرة شديدة وإندم ندم شديد ليش ما عمل وما استفاد من ذاك الكلام فقال هو بيقسم الله وإنه بل بل بيقسم الله بهذا الأشياء ما قال بقسم ما لا إنه وما هو كلها قسم قال ما وما لا إنه كلها بيقسم الله بيقسم الله لأنه إذا عزبا ينفع فينان نذري إنك برجع إيش إن إحنا برجع إن نذيه خالف وما يرضى يعمل بهذا أنه بيتحسر إذن أقسم الله إن إيش إنه قول رسول كريم وأقسم إنما هو قول شعر وأقسم إنما هو قول كهن تنزيلوا من رب العالم وقالوا فما منكم قال وإنه لتذكرة الله إنما أعطف عليه كسم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسره بيقسم الله إن هذا الكلام وهذا القرآن بيكون حسرة على الكافرين يعني برجعين برجع دموا أشد الندم حين برجعين اتذكروا هذه الأشياء قلوا نالم بها وما استفادوا منها ولا رضوا يستمعوا وإنه لحق اليقين هذا الكلام حق يقين ما في أي شك إنه بيحصل فسبح باسم ربك العظيم فسبح يا محمد ونزه الله عن أن يختلف في أي كلامه وعن ان يعجز عن اي جزاء وان يعني أن يتخلف عن اي شيء يقول به الى هنا